اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون في تاريخنا الاسلامي وخاصه في سيره نبينا صلى الله عليه وسلم صفحات مشرقه تتجلى فيها معالم الحكمه معالم الهدايه معالم الدعوه ومن هذه الصفحات المشرقة التي تنضح حكمة وهدوء ورفق وأناه التي تنضح هداية ودعوة تلك الصفحة التي وقع أحداثها ورفع لواءها الصحابي الجليل الشاب المنعم قديماً الزاهد بعد إسلامه الشاب الذي كان شبابه وجماله وماله وثيابه بل وحذاؤه مضرب المثل في قريش وبعد إسلامه من تبه إلى الدنيا وزيناتها وبهارجها وزخارفها من تبه إلى الجسد وما يكمله انما انتبه الى القلب واصلاحه واقامته حيا غضا طريا بين يدي الله عز وجل من شغل بالترهات والتنعم والترف انما انشغل بدينه واسلامه ومبادئه كيف يوصلها الى الناس ويجعلها نبضا في قلوبهم ودماء تجري في عروقهم كما احسه إنه الشاب الفتي الألمعي الذي نور الله قلبه مصعب ابن عمير الصحابي الجليل لست بصدد سرد قصته على وجازتها وفي وجازتها عبر وعظات تؤلف فيها كتب والله لكن اخذ مشهدا نحن أحوج ما نكون إليه في ايامنا إنه مشهد سفارة مصعب ابن عمير إلى المدينة نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى التي حضرها اثنى عشر رجلا من الأوس والخزرج عشرة من الأوس واثنان من الخزرج بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا اولادهم ولا ياتوا ببهتان يفترين يفترونه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصون في المعروف بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البنود فمن وفى فله الجنه ومن قصر فامره الى الله عز وجل ان شاء عاقبه وان شاء غفر له يرجع هؤلاء العرفاء يرجع هؤلاء المبايعون اثنا عشر رجلا يرجعون الى بلد كامل ستقوم على اكتافهم الدعوه سيدخل الاسلام كل بيت بواسطتهم فاما ان يكونوا على قدر المسؤوليه رجالا وجندا وسفراء للنبي عليه الصلاه والسلام واما ان يقصروا وحاشاهم لم يقصروا بل كانوا رجالا ما سمعنا بمثلهم بل كانوا سفراء لم نر مثلهم بل كانوا جندا لنبينا صلى الله عليه وسلم في وقت عز فيه الناصر وقل فيه المعين من البشر لكن هؤلاء القوم حديث عهد بإسلام يحتاجون إلى من يعرفهم أمور الدين ويعلمهم إياه ويقرئهم القرآن فمن ترى هذا الذي سيحظى باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم واختيار النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبني على مجاملة ولا محاباه ولا قربة انما اختياره ينبني على من هو الأكفأ من هو الأمثل من هو الأحسن من هو الأقرب إلى إفادة الدعوة وفتح أبواب القلوب لها إنه مصعب، كان يتسم بالحلم والاناه والهدوء والتواضع رغم أنه كان غنيا في قومه كان أنعم أهل قريش كان أنعمهم كما قلت يضربون به المثل في التنعم وكان ابواه يحبانه حبا شديدا والتنعم والترفه قرينهما التكبر والبغي والطغيان هذا معروف إلا من رحم الله عز وجل قال الله تعالى واتبع, واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فالإجرام قرين الترف والطغيان قرين الترف والبغي قرين الترف وقد شاهدنا في عصرنا هذا بأعين رؤوسنا وعايننا الحقائق قوم مترفون يملكون الأراضي والأموال وبين أيديهم جنود وحشم وخدم وأعوان ولم يكتفوا بذلك لم يقولوا نشكر نعمة الله عز وجل عندنا المال وعندنا الجاه وعندنا الخدم وعندنا الجند وعندنا السلطان ونحن اصحاب الامر والنهي افلا يقولون قوله سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام حين شاهد الجنود وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطيب فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين قالها متواضع لربه كسر بها شوكة الطغيان والبغي التي تجري في عروق الإنسان إذ يملك مالاً وسلطاناً وجاهاً كلا إن الإنسان ليطغى راه استغنى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض المهم مصعب بن عميد رغم غناه رغم تنعمه رغم ترفه بعدما خامر الإسلام قلبه ما عرف الكبر أو الطغيان أو البغي طريقا إلى قلبه بل ذابت كل هذه المعالم السيئة التي تصاحب الترف والتنعم يوم نطق بكلمة التوحيد قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يوم فاض القرآن من قلبه على لسانه قراءة وعملا وخلقا وسلوكا ومنهاجا وتطبيقا اختاره لأنه يتسم بالحلم والأناء يتسم بالحكمة والحكمة دائما تصاحب الحلم والأناء الهادي غالبا يكون حكيم إنما الذي ينفعل سريعا قد تغيب عنه الحكمة إذا كان طبعه الانفعال دائما لكن لا مانع من انفعال الحكيم أحيانا غضبا لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو انتقاما للاعتداء جسيم أو عظيم على الحرمات أو تعد على حدود الله عز وجل ثم إنه من قراء القرآن الكريم من قراء القرآن الكريم والناس يحتاجون إلى حكيم هادئ متزن خبر الأمرين معا خبر حياة التنعم والترف وخبر حياة الفقر والببس والتزاكل هو سيعامل الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير ويعامل الباغي ويعامل الذي ينصف الناس المنصف إذن القائد يحتاج إلى أن يكون متوازنا لا يميل إلى فئة على حساب أخرى لا يحسن دعوة الأغنياء ثم هو يهمل الفقراء أو لا يحسن دعوة الفقراء ثم هو يهمل الأغنياء بل يعامل الاثنين كل حسب حاله ولا يستطيع ذلك إلا مثل مصعب الذي خامر الإيمان قلبه وتربى على يدي النبي عليه الصلاة والسلام قريج المدرسة النبوية بل الجامعة النبوية التي لا جامعة مثلها على الإطلاق ثم إنه يقرأ القرآن كما قلنا وكان صوته نديا بالقرآن توفرت فيه الصفات النفسية والمؤهلات التي ينبغي أن تتوفر في الداعية معه المقومات معه الأدوات خرج مصعب إلى المدينة يدعو الناس ونزل على ضيافه أسعد بن زرارة فلما دخل الإسلام بعض بيوتات المدينة أخذه أسعد بن زرارة إلى معقل من معاقل الأوس يريد أسعد بن زرارة لأنه يعرف البلد يعرف من أين تؤكل الكتف يعرف المكان الذي إذا بذلنا فيه جهدا سنجني ثمارا يانعه ونحقق نتائج عظيمة ومكاسب واسعة وهكذا كل من يعمل لدين الله عز وجل يفكر ويقدر وينظر ويدبر جهدي أين أبذله غرسي أين أضعه بذرتي أين ألقيها أبحث لها عن الأرض الخاصبة هناك أرض قد تغرس فيها فسيلة شجر برتقال مثلا وتظل عاما وعامين وثلاثة وأربعة وخمسة تنمو ببطء شديد وإذا أخرجت ثمارا تخرج القليل وهناك أرض أخرى فاصلح للبرتقال حين تغرس فيها فسيلة البرتقال السنة التي تليها تنتج لك ثمارا ثم السنة الثالثة تخرج لك ثمارا أوسع وفي الرابعة كأنها حديقة غناء أي الشجره الوحيدة وأنا أقول ذلك بناء على تجربة عينتها في بلدي بعض القطع من الأراضي التي كانت تجاور النيل يطلق الناس عليها جزاير طرح نيل كما يقولون حين تغرس فيها شجر البرتقال العام التالي الشجرة تكون ما شاء الله بعد ثلاثة أعوام تحتاج إلى سلم كبير لتدور حول الشجره وتصل الى اعلاها وفي البلد ذاتها قطع من الاراضي تغرس فيها الشجره وتمر عليها العام التالي وتقول الشجره دي ما بتكبرش ليه والتالي تقول الله دي طلعت ورقه أراضي. فالفلاح الماهر او الزارع الجيد وكذلك الداعيه يبحث عن الارض حتى لا يضيع جهده هباء يبحث عن الف... الارض الفاعله التي تحمله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يحملني من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة يبا نحتاج إلى أرض تحمل والذي يضع العلم في غير أهله أو يضع الدعوة في غير أهلها كمقلد الخنازير الجواهر والدرر وكمن ينثر بعرا بين سارحة الغنم فاختر الأرض مصعب بن عمير أخذه أسعد بن زرارة وذهب به إلى بني عبد الأشهل وكان أسعد ابن زرارة ابن خالد سعد ابن معاذ سيد بني الأشهل وجميعنا يعلم من هو سعد ابن معاذ <تصفيق> الذي حضر جنازته الملائكة ألواف من الملائكة واهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ وله آثره البالغ في الإسلام في ميزان مصعب بن عمير بل, بل بنو عبد الأشهل بل المدينة المنورة بأسرها في ميزان مصعب بن عمير ذلك الشاب مات شابا المهم أخذه أسعد وذهب به عند بئر يسمى بئر بني مرق عند بني ظفر وغيرهم من القبائل فجاء الناس حين استمعوا أو حين سمعوا أو بلغهم نبأ حضور مصعب بن عمير من من أسلم في هذه الدور اجتمع إلى مصعب وأسعد فوصل الخبر إلى سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي قومهما بني عبد الأشهل وكان يومئذ مشركين على الكفر فلما وصل الخبر أن مصعب بن عمير هذا الداعية إلى الدين الجديد الذي يؤثر حين يقرأ القرآن مجرد مصعب ما يقرأ القرآن اللي بيستمع يقول له أدخل الدين إزاي؟ هو مصعب كان كده هناك من يقرأ القرآن فيصل إلى قلبك هناك من يقرأ القرآن ويصور لك المعاني وليست قراءة فحسب بل يتجلى ذلك على سلوكه وخلقه وقوله وفعله وحاله فيربط بين القراءة والتدبر والدعوة والعمل فوصل الخبر إلى سعد فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير اذهب الى هذين الرجلين اللذين جاءا الى ديارنا يسفهان ضعفاءنا ويردان الناس عن ديننا فانهرهما واسجرهم يعني امشوا من هنا فاخذ السيد بن حضير حربته فراه اسعد قادما من بعيد فقال لمصعب هذا سيد قومه قد جاء جال جالك برجلين فاصدق الله فيه يا مصعب حضر أدواتك فوقف أسيد بن حضير متشتما مزمجرا غاضبا ما جاء بكما إلى ديارنا جئتما تسفهان ضعفاءنا وتردان الناس عن ديننا اخرج من ديارنا إن كانت لكما بانفسكما حاجة يعني اللي مستغنى عن عمره يفضل هنا وحشوف عمل فيه بالبلد بتاعنا كده فما كان من مصعب بن الحكيم الا ان قال يا سيد قومه ادي الأدب في الحوار يا سيده قومه او غير ذلك يعني انت بتدينا اختيار واحد بس نمشي من هنا او تقتلنا طب في اختيار اخر فالا وما هو وكان اهل الشرك على شركهم في العرب خاصه الانصار يتميزون بالانصاف عند المحاوره تصدق بقى ديا اهل الكفر والشرك اللي بيعبدوا الاصنام اللات وهبل وعزه والمنات ويعمل صنم ويعبده لما يلاقي الحوار عقلاني وهادي يقول لك اتفضل قول والله ما رايت سيما اهل الشرك والكفران وما رايت اخلاق الانصاف عند كفار مكه اذ يحاورهم النبي عليه الصلاه والسلام وعند كفار يثرب قبل أن تسمى المدينة ما رأيت هذا الانصاف في المحاورة عند الليبراليين والعلمانين واليساريين في زماننا إذا حاورهم واحد يقول ربي الله تجد كلابا مسعورة أمامه تنهش في لحمه وتحاول ويسكاته وهلي يعملوا مناظرات كده المحاكمات الإعلامية ويجيب لك واحد من طيال الإسلامي واحد من الليبرالي والمزيع المفترض إعلاميا حسب قواعد الإعلام أنه محايد لا مع اليمين ولا مع الشمال لكن معروف أن المزيع مع مين أصلا ومسبقا يدي المساحة واسعة للليبرالي والعلماني واليساري والملحد ويجي الإسلام يرد مين اللي يقاطع المزيع نفسه ويشارك مع الآخر يجي الإبرالي يوسع الكلام يدي له مساحة يجي الإسلام يرد يكمّم فمه ودائما ما يحصرون الأسئلة في نطاق ضيق نطاق يشوه الصورة نطاق الإجابة فيه بنعم أو لا ما ينفعش فيها إجابة محايده وهناك مساحات واسعة تفرح الناس وتسرهم وتطمئنهم لا يأتون بها يعني ما شفناش حد سأل الإسلاميين على كثره المحاكمات الإعلامية ما شفناش حد سأل الإسلاميين وقال لهم نظرتكم ايه للتعليم نظرتكم ايه للصحه نظرتكم ايه للحاله الاجتماعية نظرتكم ايه للامور الاستراتيجيه نظرتكم ايه للتربيه نظرتكم ايه للاقتصاد نظرتكم ايه للدعوه ما فيش انما يساله نظرتكم ايه للسياحه يعني نظري... هيقول لك ايه الاسلامي يعني يقولك لك هنقلع ناس هدومهم هم عين اصلا في السياحه هروح انا اللي هعملها كمان الله نظرتكم ايه في الخمور هيقول هنوزع خمور ازازه كل مواطن الله هيقول العري مرفوض والخمره مرفوضة، امسك ضد السياحه وضد الاقتصاد يلا خذ يا بلد فوق دماغي بس الناس يفهمون ليسوا اغبياء لكن العرن ما بيصيبش بيه؟ بيدوش نظرتكم ايه في ادب نجيب محفوظ هو عنده أدب اصلا نجيب محفوظ والله ما عنده أدب اصلا وأنا بقول لك كلمة هو حسب دراسات أسدت الأدب والبلاغة والنقد في جامعة الأظهر وقرأ كتاب الدكتور عبد العظيم المطعني ألف رحمة ونور تنزل عليه أحد أعلام الأظهر فقدناه في المرحلة الحالية أحد أعلام الأظهر عبد العظيم المطعن الله يرحمه أستاذ أدب وبلاغة ونقد ليه كتاب؟ فيه نقد أدب نجيب محفوظ يعني بينقضه إيه؟ مش متأثرا بقى بالجامعات المتشددة ومتطرفة ومتعصبة وراجعين وتزمتين لا أستاذ عنده الأدوات أدوات الأدب والنقد والبلاغة ورسالة أولاد حريتنا اللي اتخذت لنجيب محفوظ الحال ومش أنا اللي بقول الأزهر ومش الأزهر بقى أستاذ في الفقه والتفسير اللي قال أسادزة في الأدب والبلاغة والنقد وقصص كلها شهوانيات وعربدة وخمر وخيانات أي نعم ممكن تكون مكتوبة بأسلوب قصص حلو مبدع لكن للأسف الأسلوب القصص المبدع دهو ده كويس لكن تلبس على فواحش لما يبقى فيه توب أقول لك زي ايه وقبحه وقب وحسن شكل مع قبح النفوس ككنديل معلق على قبر المجوس حسن شكل مع قبح النفوس واحد الشكل من بره الله الله وجميل زي ما بنقول ويغريك إذا رايتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كل يعمل كده هو ويعلي رأسه قول قول إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذر. هو كده تبص تلاقي جمال الشك لكن مع قبح النفوس زي ما تجيب توب من الحرير وإقلادة من الذهب وتحطها على خنزير هتقول الله شوف الخنزير الحل ده خنزير هو أنت قلت الله يا جمال الخنزير يا جمال الخنزير الله أنت تغرد بالشك أهو كده هذا بنجيب محفوظ اسلوب قصصي رائع لكن على فواحش وإلحاد كقنديل معلق على قبر المجوس لكن هل حكمنا عليه بالكفر مش لنا للجان العلمية وينكشوه وانت كنت واعي ولا كنت سكران وكنت آصب ولا كنت مخطئ واردت انك تعبر تعبير فخنك التعبير طب الكلام ده انت معتقد فيه ولا غير معتقد فيه طب على النقشك ان كنت غير معتقد فيه او معتقد فيه يتحوروا معاه ويدلوا سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يبنك دي شيء حكم بالكفر شيء ثاني قاعدين يقولوا يا للهول اجيب معه طب ليه ما تكلمتوش عن الاديب الكيلاني الدكتور الكيلاني أحد الأدباء الإسلاميين العظام الذين يشار إليهم بالبنان وهو أحسن وأفضل من مئة نجيب محفوظ هل سمع عنه أحد شيئا؟ ابحثوا عن قصصه واقرؤوها أولادكم الدكتور الكيلاني قصص تنطوي على العقيدة والعبادة والترفيه والخيال والأدب بكل ما تحمله معنى كلمة الأدب بأنواعها من سمات وصفات لكن هم يعلون شأن القبائح المهم نرجع إلى مصعب بن عمير أنصفه أنصفه سيد بن حضير قال له يا سيد قومه بدل أطع الراس وامشوا من هنا أو غير ذلك قال وما هو إيه العرض اللي بتعرضه؟ قال تجلس فتستمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره أرد اسمعنا إن الكلام حلو وعجبك إيه اللي يمنع انك تؤمن به وين الكلام ما عجبتش؟ قلنا اتفضلهم شو احنا هنمشي نلم اعزالنا من غير ما تقول فقال اوسيد ابن حضير الكلمة التي لا يقولها ليبرالي او علماني او يساري او ملحد وهذا الزمان قال له انصفتا فركز حربته على الارض ثم جلس فقرأ عليه مصعهن القرآن مصعب بقى اللي بيقرأ الحكمة والاناه والهدوء وخد بالك السر في ايه السر في كلمة اسعد قال له جاءك سيد قومه فيه فاصدق الله فيه يعني احنا مش هنجيبه عشان يبقى في جنبنا ونتحمى فيه وناخد من فلوسه ويايدنا لا ده احنا جايبينه ليخدم دين الله عز وجل فاصدق الله فيه فما أن استمع أسيد إلى قدر من آيات الكتاب العزيز حتى قال بلسانه من غير رويه ولا تفكير ولا تأمن كيف يصنع من يريد أن يدخل دينكم عايز يدخل الإسلام يعمل ايه قال يغتسل ويتطهر ويطهر ثوبه ويتشهد شهاده الحق ويصلي ركعتين فقام ففعل ذلك لكن هناك مشهد اثناء تلاوه القران من مصعب على اسيد يقول الراوي فوالله لقد عرفنا الاسلام في وجهه من اشراقه وتهلله وتسهله يقول اول ايه انت عارف الكفر ظلمات الشرك ظلمات فلما القرآن ييجي بنوره يعملي في الظلمات يبدتها لما القرآن ييجي بنوره يعملي في حجب الغفله والرن على القلوب يمحيها لما القرآن ييجي بنوره يعملي في سحابات الشهوة التي تغلي في القلوب يذبها أما قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه تعال شوف الشمس وهي بتطلع كده حضرتك صل الفجر واستنى كده الشمس لما تطلع وبص عليها او اول الفجر ما يطلع مع ادان الفجر هتلاقي ايه اللي بيحصل في عملية الانسلاخ وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون فانت تلاقي ظلمات الشرك على وجه اي مشرك وممكن تعرفوا تقول ده مش مسلم على طول وجوه عليها غبرة وجوه يكسوها السواد وإلا احنا جبنا الكلام ده منين محمد رسول الله والذين معه من الذين مع رسول الله الصحابة ومن بعدهم ونحن ومن يأتي بعدنا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة اشراك كلمة التوحيد لما تخش القلب تنضح بالنور شوف الشمس بقى او الصباح ضوء الصباح لما يجي تبص تلاقي يبدأ يشأ شأ شويه شأ شوية شوية اهو الآيات القرآنية اول اسيد ابن حضير ما استمع الى آية بدأت شمس كلمة التوحيد ونور آيات القرآن تزيح الظلمة من قلبه وبالتالي تزيح السواد من وشه آية نور شوية آية تانية نور اكتر آية تالتة ازداد النور آية ربعة انتشر النور آية خمسة أشرق وجه الرجل هي كده قال بمجرد ما كان مصعب يقرأ عليه عرفنا والله الإسلام في وجهه ليه لإشراقه وتسهوله وتهلل له بقى أسرير بتنفرج بقى إضاءات بتتجلى على الوجه غير واحد تاني لما تقرأ عليه آيات القرآن وفي زمان وممكن يبقى مسلم والعياذ بالله يعمل ايه؟ مش والعياذ بالله أني مسلم والعياذ بالله من الحالة اللي حتحصل يعمل تقرأ عليه القرآن يعبس ولا كمان القرآن مقدس وما تتلعبوش بالقرآن وبعدين القرآن فيه مفسرين كتير اخد بكلامك ولا بكلامي ولا بكلام مين الله هو عشان القرآن ليه مفسرين كتير ما ناخدش بيه بقى لك القرآن مقدس والمفسرون كثيرون وطالما في مفسرون كثيرون يبقى القرآن نعمل فيه إيه نلفه كده ونحطه في علبة عطيفة وسليفان ونحطه على الرفة وعطب له إيه القرآن المقدسة هو إيه القرآن المقدسة طب يلا نفسر لا إحنا ما نعرفش نفسر ولو فسرنا حنختلف ما نعمل إيه ده برك القرآن بس هو تنظم اللي برأ ليه إذا ذكر الله وحده إيش مأزك قلوبه الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون هتلقم جان جاك روسو وهو عمل كذا كذا في المبادئ القانونية والعلمانية ومش عارفين وهت أبو بكر وعمر يقولك ما تقوليش أبو بكر وعمر الله يا عم الملم يقولك جان جاك روسو روسو مين بتعمين احنا عم أبو بكر وعمر يابدي دين لنعرف يقولهم يا جماعة الموضوع الفلاني يقولك ما حصلش كده في يا ألمانيا يابني احنا مالنا مال ومبادئ غير المبادئ وملل غير الملل وناس غير الناس حدثني عن تاريخي عن بلدي عن الانتماء بتاعي ما تحدثني يقول لك اصل بيحصل في دول اوروبا كذا وده ما لوش سابقه دستوريه في العالم يا عم دستورتي وملوخيه ايه احنا ديننا هو اللي بيسمع الدستور التي تسع العالم كله مش المسلمين لوحدهم ديننا يصنع دستور يسع العالم كله كلمنا عنه لا دول ناس بيتكلموا في تاني كأنهم مش مننا استشهادتهم كلها بالقوانين الغربية أوروبا وأمريكا ألمانيا أستراليا مش عارفين تيجي تكلم عن الإسلام يقول لك ده كان زمان أهام الخيمة والجمل والطمر واللبن ده. اسمع بقى وسيد بن حضايت أشرق قلبه لم يزدد نفورا كالذين يستمعون القرآن فيزدادون نفورا حين تتلى آيات القرآن أو تذكر كلمة الشريعة الإسلامية أمام الليبراليين والعلمانيين واليساريين حين بس تذكر كلمة اش لو أنت قلت اش يقول لك هتقول ريعة ابعد من هنا على طول إذا ذكرت كلمة الشريعة أمام الليبراليين والعلمانيين والأسريين كأنهم حمر مستنفره فرت من قسوة بنا يهدينا وإياهم ما فيش حرب بيننا وبينهم إلا على المبادئ نما ندعو لكل إنسان على وجه الأرض بالهداية ونقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون ده اللي احنا بنعمله ما, لا ما جئنا بالذبح إنما جئنا بالرحمة ما جئنا بالمحادة أو المشاقه إنما جئنا بالحكمة والموعظة الحسنة ده اللي نفهمه في ديننا فاسلم ثم قال شوف بقى العرض اللي جاي قال وسيد بن حضيري لمصعب إن من ورائي رجلا لو أسلم أسلم كل رجل وامرأة في ديارنا شوف, شوف لسه داخل الإسلام وعمل إيه؟ بيفكر في الدعوة والله لو بصيت في حياة كل صحابي تلاقي اي واحد فيهم يدخل الاسلام اول ما يدخل اول كلمه تيجي بعد الشهاده يقول ايه يقول له استعملني يا رسول الله انا تحت امرك شغلني وقول ان إحنا في ناس فينا بالها ثلاثين واربعين سنه ما اشتغلش للاسلام لسه اشتغل لنفسه بس قال, قال له ان ورائي رجلا لو اسلم لم يبق في بيت رجل امراه الا اسلم انه سعد بن معاذ وانا ساتيك به سيبوا عليه وسيد ما يقدرش يروح يقول سعد ابن معاذ تعال ادخل الاسلام انا دخل وسعد كان بعته يقول له روح خلص على الراجلين دول لو ما من هنا ما ينفعش وعارف انه مش هيقدر يحاوره فانا اشتغل موصلاتي في واحد يقدر يحاور حاور عنده الملكات والقدرات والعلم والمؤهلات والخبره بالذي يحاوره ما هو ممكن يكون عندي العلوم بس ما عنديش خبرة بالمحاوره ولا بالاخر ممكن اكون عالم في الشريعه 100 مية 100 تقول الله يا له من عالم لكن ما اعرفش احاور حد مخالف لأن أنا مش خبير بفكره ولا عارف شبهاته وما عنديش فن المناظرة يب أنا مكاني الدعوة مع الذين يعرفونني ويحبون الحق مش مكاني مع المخالفين أحاورهم وإلا حاجب الحق على الأرض على طول في واحد تاني عنده علم وعنده قدرة على المناظرة وعنده دراية بالآخرين المخالفين وشبهاتهم ويعرف كيف يهزمهم ويردهم هو ده وفي واحد لا عنده ده ولا عنده ده لا عنده دراية بالشريعة ولا عنده درائب المخالفين وشبهاتهم ولا عنده طريقة المناظرة يقف يتفرج لا يوصل من يحملني حتى أبلغ رسالة رب يدل أدل على الخير كفاعله واحد يجيب لك شبهة زي سواء تاكسي مثلا اخ ركب ده قصها علي قال ركبت في شارع ابو إيه وققت تاكسي فبعد ما ركبت كده شوية صغيرين دقيقة دقيقتين كده خدت نفسي لقيت سواء بيقول لي انت مسلم قال اه قال له أنا أخوك مسيحي قال له هل أنه قال له طيب أسطنع عندي كم شبهة كده في الإسلام ولو لو اتزحت الشبهات دي عني أنا هدخل الإسلام على طول الرجل طبعا قال إيه يمكن أعرف قال له قول يمكن أعرف أقول قال شبهة اثنين ثلاثة قال الجمت ما معرفة شرود هم طبعا بيجيبوا شبهات في العقيدة وشبهات في عيات القرآن ويضربوا الأمر ببعضها ودي طبعا شبهات باطلة كلها لكن الرجل لم يسمع الرد على الشبهات قال له بص اللي أنا عرفه إن عقيدتي صافية ما فيهاش أي خلل ولا غبش وإن ديني حق ما فيهش أي باطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. إننا نحن نزلنا الذكر يعني الإسلام قرآن وسنة وإنا له لحافظون ده لا أدر أقول لك عليه إنما الرد على التفاصيل والله ما عرف لكن ممكن دلوقتي هو أخذك بالتاكسي ونروح للشيخ فلان يرد على شبهتك في الحال قال له لا اصل انا مش فاضي دلوقتي ويلا قومي تعيشي بس فكر في الشبهات ومعاك التليفون اهو برد عليا طبعا هو حيرد على الشبهات بالتليفون هيقوم التاني جايب له شبهات تانيه وشبهات ثالثه وشبهات رابعه وواحد تاني قص علي القصة انه راكب مش سواق التاكسي اللي يتكلم واحد راكب في وراء ورا الاخ مسلم قال اه قعد يتحاور معه قتري التنصير شغال في التاكسيات يا رجاله واحنا مش واخدين بالنا واكيد سمعت القصة زي دي وأقسم لي بالله ذلك ذلك مرجلا على هذه القصه المهم ف سيد ما يعرفش يحاور سعد فقال كل اللي أقدر اجيبه لك مفيش حد يقدر يجيب سعد بن معاذ لمصعب ده سيد قومه تروح له ما يجي لكش بيسموها ايه البروتوكولات بقى ولا مش عارف ال... في كده رئيس الوزراء لما يجي يقابله رئيس وزراء ما يجيش رئيس جمهورية لو رئيس وزراء جه وقابله رئيس جمهورية تبقى يهانه يبقى معناها البلد دي ضعيفه وما تنفعش هي كده فهل أنا دوري أن أجيب الحد عندك وانت اشتغل عليه فبالله عليك إن لم تكن قادرا على المحاورة والمناظرة والدعوة فدل الناس على من يدعوهم إلى الله وداله على الخير كفاعل فذهب أسيدة ترى حيعمل من بعيد رأى سعد بن معاذ أسيدة بن حضير قادما فقال أحلفوا بالله بيقول للرجال اللي عادين حوالي منه على الكفر بني عبد الأشهل أحلفوا بالله لقد جاءكم أسيد بوجه غير الذي ذهب به الله ده عرف اهو كان شكلهم قبل ما يروح من نص ساعه وظلمات الشرك معروفه بين بعضهم فلما خالطت كلمه التوحيد قلبه فاضاءته واشرق النور على وجهه قال الشكل ده مش اللي احنا عارفينه والله لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به اكيد مصعب أكثر فيه فما ان وقف على سعد قال قال له ما فعل فقال اسيد بن حضير لقد امرتهما ونهيتهما قلت لهم كذا ونهيتهم عن كذا فقال لي نفعل ما احببت نعمل اللي انت تحبه انت جاي نعمل اللي انت تحبه نعمل اللي انت تحبه بس بعد ما تسمع مننا ما كذبش الراجل ما القصة كلها هم قالوا لي كذا قال له نهيتهما فقال لي نفعل ما أحببت. بس قال لي نفعل ما احببت بعد ان تستمع الينا دي بقى الفن ازاي تصيد الناس عشان تعرفهم الحق ووالله ما رايت بالرجلين باسا والناس عداهم العيب ما شفتش حاجه وحشه لكن على فكره يا سيد قومي بلغني ان بني حارثه قد حملوا اسيافهم يريدون ان يقتلوا ابن خالتك اسعد بن زراره وبني حارثه كان بينهم وبين بني عبد الاشقل طار قال له انا وصلني خبر انهم شايلين السيوف وعرفوا ان اسعد قاعد عند بئر مرق قالوا فرصه نستفرد به ونقتله كده حيروح سعد بن معاذ عشان ينصر اسعد بن زراره بن خالته فحمل رمحه وجرى لينقذ ابن خالته من قتل اصحاب الثأر. فما ان اقترب منهما حتى قال اسعد لمصعب جاءك سيد قومه والله يا مصعب تصدق الله فيه والله لو اسلم سعد لاسلم كل من ورائه من قومه فما ان وقف وجد سعد رجلين مطمئنين ولا بني حارثة شيلين سيوف ولا الناس مرعوبين فعرف سعد ان امرا دبره اسيد ليذهب سعد فيستمع لمصعب فغضب ووقف متشتما ما جاء بكما الى ديارنا تريدان ان تسفها ضعفاءنا وتردان الناس وترد الناس عن ديننا انصرفا واذهب من هنا ان كانت لكما بأنفسك بانفسكما حاجة فقال مصعب قوله الواثق بسماحه الاسلام الواثق بتاييد ربه يا سيد قومه او غير ذلك خيار اخر قال وما هو قال تجلس فتسمع فان وجدت امرا ترغب فيه قبلته وان وجدت شرا او امر تكرهه كفتنا عنك شرنا فقال سعد الكلمه اللي ما ولاش واحد ليبرالي او علماني دلوقتي وسعد مشرك لسه ركز رمحه وقال انصف اقرا عليه فقرا مصعب مطلع سوره الزخرف مفتتح سوره الزخرف وفيها توحيد ربوبيه والهيه ووصف المعالم القدره فما ان قرى يقول الراوي فوالله لعرفنا الإسلام في وجه سعد من إشراق وجهه وتهلله وتسهله ثم قال كيف يصنع من يريد أن يدخل دينكم؟ قالوا يغتسل فيتطهر ويطهر ثوبه ويتشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين ففعل سعد ثم خرج إلى قوم على الفور. رايح فين يا سعد ما تقعد مع الناس تتسلى لا. لا أنا وراي مهمة عرفت الحق فسأدعو الناس إلي مش بقول لك كل واحد يدخل الإسلام عايز يوصله للآخرين عايز يبقى محط البث بث للحق الناس دي كانت إيه حاجة عجب أتار من السر هو الإيمان لما يدخل القلب ويا ترى إحنا في كتير مننا لسه ما عملش محط بث حتى على مستوى عياله ولا على مستوى زملائه بنجتمع على الطعام والشراب والكساء والتسالي والملاهي وما فيش اجتماع على معالم الحق وتبصر دين الاسلام ربنا يهدينا اللهم امين ويردنا الى دينه ردا جميلا فرجع سعد الى قومه ينتظرونه مفكرين هيجيب راس في اليمين وراس في الشمال ويقول ادي الاسود ولا بلاش فقال القوم جميعا نحلف بالله لقد جاءنا سعد بوجه غير الذي ذهب به فما ان وقف عليهم قال يا قوم ما تعدونني فيكم رأيكم فيه ايه قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال فوالله كلام نساء رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تتبعوا الدين الذي اتبعته فما بقي في بني عبد الأشهل رجل ولا امراه إلا مسلما أو مسلمة غير رجل واحد اسم الأصيرم عمر ابن ثابت ابن أقيش تأخر إسلامه إلى غزوة أحد وكان لي سر عجيب في الإسلام كان لي أموال بالربا عند بني قومه وكانوا قد ماطلوه فذهب يطلبها في يوم الغزوة ولم يكن يدري أن هناك غزوة ففرق باب أحدهم فلان هنا أريد مالي قالوا في أحد فلان هنا أريد مالي قالوا في أحد رحل الثالث. فلان هنا قال أريد مالي إنه في أحد فذهب إلى أحد ليأخذ ماله فوجد الحرف ووجد قومه يحاربون الكفار كفار مكة فهين عايز يحارب حميه وعصبية وهو على كفره فقال له فقال الله صلى الله يا رسول الله أقاتل أو أسلم قال بل أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فمات دون أن يصلي ركعه أو يصوم يوما فقال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري ومسلم عمل قليلا وأجير كثيرا وده يبقى موضوع خبث القادم إن شاء الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كمصعب بن عمير أصحاب حكمة وأناه وهدوء وحب للإسلام أصحاب دعوة وأصحاب سفارة وأصحاب نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم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 هل سمعتم بسفير قد من سفراء أمة الإسلام يفتح سفارته للدعوة والتعرف على الإسلام ويكتب على باب السفارة سفارة جمهورية مصر العربية سفارة ليبيا سفارة تونس سفارة المغرب سفارة سوريا سفارة كذا وبيقول إذا أردت أن تتعرف على الإسلام فباب السفارة مفتوح ولدينا مكتب لتعليمك وتعريفك ولدينا كتب وسديهات واسطوانات وعلماء ليبينوا لك اللهم لا إذا خان سفراء أمّة الإسلام في كل بلد غربي خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي وقد قال الله تعالى يا, أي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانةكم وأنتم تعلمون. يطرف الاحتفال بيوم جموريت مصر العربية أو بيوم تونس أو بيوم كذا السفراء بتعمل احتفالات بالأيام بتعت البلد. في الدول اللي فيها فيه ويجي بقى الناس يا يهنوا ويعمل يا ترى وزعوا كتاب يعرفوا الاسلام يقولوا هذا هو الاسلام الحق اعرفه منا ما تعرفوش من وسائل الاعلام الغربيه اللي عندك اللي بتضللك ما سمعناش بالكلام ده إنما رايحين عريانين كل سفير واخد مراته عريانة في الغالب الأعام وبنات كانوا معاه والقنصلية والسفارة كله رايح يشربوا خمرة ويقدموا خمره ما شربوش ولا حد بيتكلم عن الإسلام يعيب الشو بنتكلم عن الإسلام تفضيحة إزاي ده معره الإسلام نقول الإسلام في الغرب يفضح اتنفر. نروح في داهيه بقى الإسلام الاسلام يعيب يعني الإسلام عورة الإسلام معره اين سفراءنا أنت طبعاً أنت بتقول الراجل الشيخ ده زمانه تجنم هو بيتكلم عن مين والله أنا أقول لو أن الإسلاميين مكن الله عز وجل لهم في الوصول إلى مجلس الشعب الذي يخطط له لأن يكون خيال ما آت الآن منزوع الصلاحيات منزوع الدسم يعني يقول تشريعات وما ليش حق عزل الحكومة ولا كذا والمجلس الاستشاري اللي حيتفرض علينا وفيه اللي سب الإسلام على نجيب صويرس في القناة الكنادية وكأن المجلس العسكرية أعمى وأصم وأفكم لا يرى ولا يسمع يا مجلس عسكري وإن كان صوتي من هنا مش هيبلغك وربما يبلغك صويرس اللي انت اخترته في المجلس العسكري سب الإسلام في القناة الكنادية إزاي عمله استشاري خذ يا عم واحد غيره نصراني زي رفيه حبيب ده راجل كاتب محترم بيكتب بإنصاف اللي هو نائب رئيس الحزب عند الإخوان ما تاخد ده بلا ثويرة بلا هباب يا راجل خد الناس اللي صارى المحترمين بلاش المتطرف اللي لعن الإسلام في الغرب ده وجايب مين؟ مندوح حمزة الشيوعي اللي بيكره الإسلام والإسلاميين يا عم هات ناس محترمين نقبالهم أي نعم موجود هناك العوة أهو. يعني بيحصل على الطيار الإسلامي من ناحية وفيه عمد عبدالغفوريس حزب النور مش شايف حد تاني إسلامي في الموجودين في المجلس وبقية التلاتين خليهم خامسة إسلامين يعني خمسة وعشرين لبرالي وشيوعي وعلماني مقابل خمسة إسلامين يا دي قيمة البلد هي السندق ما تكلمتش على الأقل المجلس الاستشاري ده كان يبقى خمسة وستين في المئة إسلاميين لأن السندق قالت يا جماعة وليس هتقول إن شاء الله الله احترموا عقلنا بقى احنا قاعدين نايتكم ونقول البلد هتوصل بيكم وهتسلموها وقاعدين ندفع الشر احترمونا ما تلعبوش بعقولنا انما تجيبوا واحد بيسب في الاسلام واحد بيلعن في ونهار والنهار وواحد شيوعي وخمسة وعشرين لبرالي وعلماني ومش عارف ايه وتعملوا مش عارف ايه سؤ الله ان يسلمنا سفراء اين سفراء النبي عليه الصلاة والسلام اين هم اولادنا اللي بيطلعوا بعثات وياخدوا الرسائل العلمية او يتعلموا او يتجروا او يشتغلوا في الدول الغربيه اين من الدعوه الى الاسلام قليل ما هم اين المصعبيون في زماننا الذين ينتسبون الى مصعب بن عمير أين هم ادي واحد دي نفسه ننفسه الامر الثاني شفت القران عمل ايه في اسيد وعمل ايه في سعد بن معاذ يقول لك والله لا عرفنا الاسلام ايه في وجهه حال كونه يشرق ويتهلل ويتسهل معنى كده ان القران ده كل لما نقراه يبين الحقائق ويزيل الغمه ويكشفها ويزيح الشبهات طب احنا في ظل شبهات وغمة وخوف ومش عارفين اللي جاي ايه وخايفين من المجهول ما تيجي نعمل دعوة لقراءة القرآن الكريم في الأيام دي لحد ما ربنا يثبتنا احنا عادنا قاعدين وعظمنا نقرأ الجرائد انا لاحظت ان انا ورد اختل في القرائد من كترة ما بجيب الجرائد مش الجرائد اللي اياها اللي عادة تشتم بجيب المصريون والنور والحرية والعدالة والفتح وصوت بلدي وأكثر و... من جريده إسلامية وعد أقل بالأخبار واحد اثنين ثلاثة بقول أهم بيكتبوا بلسان الحق غالبا فلقيت وقت ضاع في قرايه اخبار وخلاص طب ما إحنا هنرى الأخبار وانتبع بس إلي إحنا دخلين على مرحلة الله أعلم بها خاصه والأخبار تتواتر أن هناك اعدادا من جانبين من قبل الليبراليين والشيوعيين والعلمانيين الأمر الأول قاعدين يلفوا على بعضهم يعملوا تكتل في مواجهة الإسلاميين وقرأت إمبارح في شريط الأخبار كده وفي أكتر من جريدة إن في أكتر من عشرة أحزاب عملت اتحاد مع بينها, لم... ما بينها لمواجهة التيار الإسلامي في مرحلة الثانية والثالثة أهم بيجتمعهم فأين التيار الإسلامي في اجتماعه يبقى دي واحد بيجمعوا بعضهم عشان يكسبوا أصوات ويهزوا الحركة الإسلامية اثنين وصرح بعضهم بأنه سيحملوا السلاح إن وصل الإسلاميون إلى الحكم أو إلى مجلس الشعب وأكد بعض الدعاه إلى الله في السويس بالأخبار الموثوقة أنهم تعرفوا على بعض الطائفة ممن ينتسبون إلى اليساريين يعدون الأسلحة لإفشال الانتخابات وأقسم بالله على ذلك فلازم نبقى صحيين أولا ناخد بالأسباب ونعد العدة ونعرف الناس ونبصرهم بالحقائق ويبقى الجيش مع الشرطة مع الشعب عينهم يقظه ونضرب بيد من حديد على كل من يحاول إفشال هذا الأمر أهو حجرت تحرك الميه والله اعلم أنها هي حتيبة إيه مجلس الشعب والأهو نص العم والعام كله زي ما بيقولوا لكن مهم أن أقرأ القرآن في المرحلة دي سواء اللي عنده انتخابات أو اللي ما عندوش وخاصة سورة البقرة في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها باركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحره ما يقدرواش يعملوا حاجة في البيت اللي سورة البقرة تقرأ فيه وإحنا بيتنا الكبير ايه؟ مصر وبيتنا الأكبر أمة الإسلام فخلينا بيوتنا نعمل حملة الجماعه اللي يعرفوا الفيسبوك أو الانترنت أو الجرايد أو التليفونات يعملوا حملة لحد انتهاء المرحلة ده ايه؟ تقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام في البيوت وفي الشركات وفي الأوتوبيسات وفي الشوارع وفي النوادي مصحفت في جيبك سورة البقرة كل ثلاث البطلة في زماننا بقى سحرة الليبرالية والعلمانية والشوعية والداخل والخارج من أعداء أمة الإسلام لعل الله عز وجل أن يكشف عنها سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الدعاة إليه هقول لكم قصة طريفة في الآخر وسيد بن حضير عمل إيه؟ اشتغل موصلاتي هو ما عرفش يحاول سعد وما عندهش قدرة يحاوله إما ليخوفه من سعد أو مهبته ده سيد القوم الأكبر ما يقدرش يقول له تعالى دخل الإسلام فهل انا حجيب والحد مصعب ومصعب يشتغل عليه ففي جماعه التبليغ والدعوه اي جماعه عامله وناشطه وفاعله على الساحه في التبليغ والدعوه بداب عجيب يطلع خمستاشر يوم عشرين يوم سواء اتفقنا على تحديد المدة واختلفنا ومعه رياد الصالحين وكم كتاب ينزل للقرى والكفر والنجوع وشايل حلته في الزكيبة وشوية رز وينزل على القهوة يقعد في وسط الناس يعلمهم الدين ويجي الأدان يخطهم يصلهم وقت الفجر يلفوا على البلد يخبطوا علىها تعالوا صلوا الفجر بيعملوا كده وفيهم ناس ايه اطباء ومهندسين ولواءات وعاديين وبيدعوا لله بعض الناس بيقولوا التبليغ والدعوه عندهم مخالفات وعندهم يا عم عندهم مخالفات كل الناس عندها مخالفات نحاول نقوم المخالفات بينا وبين بعضنا لكن ما تكسرش فيهم ده كويس انهم هم بيدعوا لله ده واحد منهم راح يقول لواحد طلع صدقه عايزين نعمل مستوصف الراجل الغني بصق في وشه راح بسق في وشه فعمل ايه بتاع التبليغ والدعوه راح مسح وشه وهل انا شايف حضرتك متضايق ان شاء الله اجي مره ثانيه اللي الرجل ده على ده وين فرح له ثاني يوم قال له احنا عايزين نعمل المستوصف وربنا فاتح عليك انا عايز عارف ايه اللي صبرك على اللي عملته فيك امبارح ده انا طول الليل ما نمتش ايه ده قال له حبي للدعوه وانا عايز الخير ينتشر وعايز فتح الخزن قال له خد اللي انت عايزه نموذج وممكن واحد تاني يروح له بعد ما تفوش يخبط راسه يجيب اجل ممكن الله اعلم ما يحصل ايه بس الراجل عنده عزيمه القصه اللي عايز واحد صاحب محل خالص فواحد بيقوله انت واقف طول الليل والنهار من الساعة ستة لحد الساعة عشر احداشر بالليل عشان لقمة عيشك والصلاة باب في باب الجامع في وشه يا رجل تعال وقت الظهر صلي تعال والرزق مش هيضيع ربنا حيرزقه ربنا وربنا وجاب له آيات سورة طه في الآخر وأمر لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك على العقبة والالتقو وآيات سورة الجمعة, الجمعة لما قال له فاذا قضية الصلاة اسعى فسعى إلى ذكر الله وظهر الباء بعد كده فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله اقتنع قال له طب أنا عمري ما صليت بقى حصلي بالصلاة عندنا كده قال له عندنا الصبح ركعتين واثنين سنن قبله الظهر أربعة وأربعة سنن قبله واثنين بعده والعصر أربعة وممكن تصلي سنن قبله اثنين او أربعة والمغرب ثلاثة وممكن تصل قبله سنن ركعتين وبعده سنن ركعتين مؤكده والعشاء أربعة وممكن تصل قبلها اثنين أو أربعة وتصل بعدها اثنين وصلات الوالد قال له كل ده يبقى مش في المحل بقى هم بص كله اثنانات كله اثنانات قال له ماله صبح اثنين ظهر اثنين ولا سنة راح الراجل يجي يصلي يخطف الصلاة عند التشاهد الاوسط خالع راح على المحل وقدر ان في الثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب واحد يشوفه عند الصلاة دي يطلع من التشاهد يقب جنبه في الوقت ده فمسكه قال والله لا عدل في العشاء بقى فاعدله في العشاء الرجل سلم في التراخ الثاني مسك قال له وعدلك لك بتعمل ايه انا شفتك في الدور والعصر والمغرب وبيتسيب قال له بص انا اتفقت مع الاستاذ فلان على 2 بس في كل الصلوات قال له يا عم مفيش حد يقول كده الرجل ده هبل قال لك كده ده ما يعرفش الدين قال له ماليش دعوه فضل ماسكه لحد الشيخ مخلص قال له فضلت الشيخ الرجل ده بيصلي ركعتين وبيقول له الاستاذ فلان ده اللي قال له ازاي يا استاذ فلان تقول له كده انت مش عارف ايه انت... قال له ايه يا شيخ الله يكرمك انا جبتهولك في ركعتين هاتوا انت الاتنين التانيين الله يخليك يريد بقى عايزين واحد يجيب في الراكعة والثاني يجيب في كلمة والثالث يجيب في آية والرابع يجيب في كذا هي نقطة طريفة لكنها تدل على مغزا ومعنى عميق جعلني الله وإياكم من خدام دينه وحراس شريعته جعلني الله وإياكم من نواب وسفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر عمورنا وفرج همومنا ونفس قلوبنا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا واستر عيوبنا وأمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا ماكرا ولا كائدا ولا خائنا ولا غاشما وأصلحنا وأصلح بنا وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه وصل لهم على نبينا محمد وليس عبد وسلم الشيخ أبو حمزة هنا معنا إن شاء الله واحد بقى من نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفرائه في ألمانيا، شيخ أبو حمزه الالماني لعلكم هو داعيه الماني اللي هو كان مع الشيخ أبو اسحاق الحويني شوف الماني مسلم ويحمل على عاتقه هم الدعوه في المانيا سيكلمنا بالعربيه ولا في سيكلمنا باللغه العربيه 10 دقائق لنستمع الى سفير امن مش مش اسلم امن وسبأ الزخم الألماني بقى ونتعرف في ألمانيا يعني وعامل لدين الإسلام أسب الله أن يتقبل منه ونرزقنا وإياه الإخلاص بعد الصلاة نستمع إلى شيخة حمزة الألماني ذلك الداعية الموفق في ألمانيا سددنا الله وإياه وإياكم وصلي لهم عنا نبينا محمد والي وصحبه وسلم